بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وأحبابه ومن هداه ثم اما بعد أيها الأحباب الكرام لعل ذكرتكم قبل بأن السيرة يعنى بها الطريقة والمنهج يقال هذه سيرة فلان أي طريقته وحالته وبالتالي فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها مجرد الأعمال العسكرية التي قام بها المسلمون بعد الهجرة وإنما يقصد بالسيرة حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاله في حياته وحاله في سلمه وحربه وحاله في ظعنه وسفره وحاله في حربه وموادعته وحاله في تصوراته وأفهامه وحاله في حضارته ونظامه وسياسته فكل هذا المجموع يسمى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك فإن السيرة بهذا المفهوم الواسع تتقاطع مع مفهوم السنة تتقاطع مع مفهوم السنة ولذلك من الخطأ أن نقتصر عند دراسة السيرة على مجرد الكتب التاريخية التي خصت لنا الحكايات والأحداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينبغي أن تتسع مصادر دراسة السيرة لتشمل أيضا كتب الاتقاد وكتب الفقه وكتب الحضارة إلى غير ذلك بعض هذه المعاني المحت لها من قبل ولكني أذكر بها الآن لأننا في صدد ذكر بعض الأعمال العسكرية التي قامت بها الدولة الإسلامية الفتية وذلك بعد الهجرة النبوية إلى يثرب فلا غم ظهر ان السيرة هي مجرد هذه الأعمال العسكرية بل هذه الأعمال العسكرية جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اذ ندرس هذه الأعمال العسكرية لا ندرسها من باب الأحاجي ولا الأحدوثات ولا القصص وإنما ندرسها حتى نأخذ منها العبرة والفائدة قلت لكم ما إن وطأت المدينة أقدام النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان الإذن بالجهاد ثم كانت بعد ذلك مشروعية الجهاد ثم كان بعد ذلك الجهاد هذا اولا ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم درب الصحابة على ملاقات المشركين وعندما اقول المشركين فإن الألف واللم هنا للعهد أي مشرك قريش فإن المسلمين في أعمالهم الأولى لم يتصدوا إلا لمشرك قريش فكل السراي سواء بقيادة حمزة بقيادة عبد الله بن حذافة كل هذه السراية بل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه كبواط وغيرها كانت كلها متوجهة إلى مشرك قريش اعتراض غير قريش الاتيه من الشام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 ان هذه السرايا كان معظمها سرايا استكشافيه أي سرايا مخابرات سراية رصد وجمع معلومات سرايا رصد وجمع معلومات إلا بعض السرايا التي تهيئت لقتال ولكن لم يحدث قتال الا ما كان من سريه عبد الله بن حذافه عندما فقد عير لسعد وعبده ثم ذهب يبحثان عن ذلك العير فوجدا عير قريش أمامهم فحدث قتال وقتلوا وأسروا وكان ذلك في الشهر الحرام وأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى سلوانا للمسلمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل أي الشرك شرك المشركين أكبر من قتالهم في الاشهر الحرم وإخراج المسلمين من الحرم ومنعهم من حقوقهم أشد عند الله تعالى من قتالهم في الاشهر الحرم ثم بعد ذلك أي بعد هذه الحادثة الموم إليها بأسابيع قلائل وذلك في السنة الثانية وفي شهر رمضان من السنة الثانية خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيرا لما تئسم كده تلتمية مثلا واربعتاشر على سبعين تجد ان كل مثلا أربع مثلا يتعاورون على بعير واحد كل أربع صحابة يتعاورون على بعير واحد لملاقات قافلة عظيمة لقريش المراد مش قافلة لقريش ولكنها قافلة وهي إيه؟ عظيمة أي مليئة بالأموال وفيها حرس كثير وفيها رجال اشداء والمشركون تعودوا من المرات الماضية ألا يرسلوا عيرا للتجارة إلا وهي في حراسة مشددة عير عظيمة تجارة كبيرة وفي حراسة مشددة خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه في تلتمية بضع عشرة رجلا لملاقات هذه العير كل أربعة يتعاقبون على بعير واحد عندما ننظر نجد بأن هذا الخروج كان في طريق مكة الشام في طريق مكة الشام وهذا الطريق وهذا الطريق ينحدر غربا ناحية البحر ولكن دون السلاسل الجبلية يعني قبل السلاسل الجبلية فيه هناك وادي وادي كبير جدا وهو وادي بدر وهذا الوادي له عدوتان أي له جانبان جانب غليظ وعالي وهو العدوى القصوى وجانب به كثبان منخفضة وهو العدوى الدنيا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من ذلك الوادي حيث تمر عير قريش ولكن أبا سفيان كان رجلا مخنكا فانحرف بشدة ورجع القهقرة ثم بعد ذلك تجاوز سلاسل الجبال ليأخذ طريق الساحل ثم ينزل جنوبا إلى أقصى الجنوب إلى أقصى الجنوب قريبا من مكان جده الآن من مكان جده الآن ثم تجو بعد ذلك جنوبا ثم شمالا ليصل إلى مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطائفة 314 كما ورد في بعض الأخبار وكان راية الجيش إلى مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه وكان هذا اول خروج لأنصار اذا هناك ما يقرب من سبع ثمن عمليات عسكرية كلهم كانوا مهاجرين أول عملية عسكرية يخرج فيها الأنصار كانت هذه العملية اعتراض قافلة عظيمة لقريش كانت راية الأنصار إلى سعد ابن معاذ، وهو من السابقين في الإسلام من السابقين في الإسلام وسنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعطي الرايه أي قيادة الأنصار الرايه تسمى قيادة الأنصار والراية عنوان الجيش ولذلك الرايه لا تسقط ابدا فإن سقوط الرايه معناها اندحار الجيش هزيمة الجيش سعد ابن معاذ من السابقين من أهل السبق وسترون الآن موقفا عظيما لسعد ابن معاذ ينبئك لماذا؟ اختاره النبي عليه الصلاة والسلام كي يحمر رايه الأنصار ليه؟ سيأتيك هذا الموقف بعد قليل. أما رايه المهاجرين فكانت إلى علي رضي الله تعالى عنه فتى الاسلام وأحد السابقين إلى الإسلام وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفرسان الكبار فسعد بن معاذ من فرسان الأنصار من السابقين وله موقف سيذكر الآن انطلق المسلمون وكانوا يظنون أنهم سيخرجون إلى مهمة سهلة بسيطة نحن 314 قوة عسكرية كبيرة وبعدين هذا الطريق في شمال المدينة من اليسر بمكان احنا نأخذ هذه القافلة فكانوا يظنون أن حيازة القافلة والاستيلاء على ما فيها من أسلاب وأغنام أمر سهل بسيط إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات وعد الله تعالى المؤمنين النصر عند القتال أو الغنيمة الباردة فأحب الناس الغنيمة الباردة إن أموال وغنائم وأسلاب تأتي لهم من غير قتال ولكن أراد الله أمر آخر أراد الله تعالى أن يكون هناك الفرقان بين هذين المعسكرين اراد الله تعالى أن يقوي قلوب المؤمنين باصلامهم للمشركين الذين حادوا الله ورسوله ولذلك لما فالت أبو سفيان بتجارة قريش تسامعت قريش بهذا الأمر فخرجت قريش بحدها وحديدها بعددها وعدتها يأكل الغيظ كبيدها تريد أن تنتقم من محمد وصحبه تحنا سمعت قريش في الوحف المسلمين من بعد مصر المدينة كل شهرين ثلاثة يعملوا تجرير عسكريه وبعدين منذ عدة أسابيع قتلوا منا رجلا وأسر رجلين قتلوا رجلا ابن الحضرمي واسروا رجلين واستاقوا النعمة والأسلاب والغنائم الله فمعنى ذلك ان سمعه قريش ستكون في الوحد دائما الدول تراعي حماها وتعتبر أن المحافظة على أموالها وأبنائها جزء من كرامتها. الدول اللي هي المحترمه يعني أي واحد من أبناء الدول ده يتعارض للأبا لابد الدولة تثأر لابنها أي واحد يعتدي على مال من أموال أبنائها تثأر له ايه سبب قتال التتر للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التعرض للترك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الامر وبين لنا صفات الترك انهم قوم يلبسون الشعر ويمشون في الشعر عيونهم صغيرة كالمجان المطرقة نهانا النبي عليه الصلاة والسلام ان نبدأهم بقتال ايه اللي حصل خارز مشاه الحرس بتوعه قتلوا تجار المغول تجار معهم أموال وذهب وحرير ملايين فأتلوهم سلطان المغول جنجز خان بعد لسلطان المسلمين خارز مشاه. يا خارز كان ده ما ينفعش بدنكم فإن كان ذلك بأمرك فأخبرني لو أنت لا ذنت بكذا أخبرني وإن كان ذلك تسلط من جندك فاختص منهم خارز مشاه سلطان المسلمين بدل ما يحق في الأمر ويطيب خاطر جنجز خان له بالفعل ده خطأ مننا وهذا الأمر مخالف لشرعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المسالمين ونهى عن قتل التجار هذا الأحمق أمير المسلمين عمل إيه قتل رسل جنجز خان والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن قتل الرسل ولما أرسل مسيلم الكذاب رسولا إلى رسول الله أي سفير إلى رسول الله مع كتاب من مسيلم الكذب في من مسيلم عبد الله ورسوله إلى محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله أما بعد فإن الله قسم الأرض لين وبين لي نصفوها ولا تنصفوها يا عم حنت ما تكلش المسألك الله على بعضها نئس من المصين خد شوية ولي شوية فقال النبي والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلته لما النبي يعمل كده وييجي أمير المسلمين بدلا من أن يعتذر عن هذه الفعل الحمقاء عمله قتل الرسل فخالف السنة ولم يصبها ولذلك انتقم الله تعالى من هذا الأمير وسلط التتر على المسلمين فكانت الملاحم بين المسلمين والتتر والتي انتهت بقتل آلاف بل ملايين المسلمين. إيه اللي حصل جنجس خان ثار لرعاياه مش عاوز يخلي سمع الدوله المغول في الوحل والان تفعل الدول التي يسمونها متحضره هذا الامر لو أن كلبا امريكيا ينبح ها لو كلب بيمشي على اربع ارجل كما قلت لكم من قبل وضربه مسلم بحجر فادما ذيله لقمت اساطيل امريكا لتده هذه البلاد الإسلامي كيف تتجرأ هذه البلاد وترمي كلبا كلب حقيقي يعني كلب حقيقي مش كلب يعني إنسان بنشتمه لا كلب حقيقي مربوط بسلسله وما إلى ذلك كيف تتجرأ أن ترمي كلبا أمريكيا بحجر فتدمي ذيله أما نحن المسلمين أقصد المسلمين منصوبة هنا أما نحن المسلمين فان اراضينا تنتقص ودماؤنا تسفك وابناؤنا تأسر ولا يغضب احد لذلك الامر فإلى الله المشتكى فسمعت قريش الدوله القرشيه في مكه سمعتها ستكون في الوحل ازاي كل شويه بقى يقف على التجار ويقتلوا مننا ويأسرهم ما ينفعش فقامت قريش في نحو من ألف مقاتل ولو ما يقدرش يطلع بنفسه يعمل وكاله واخد إزاي ازاي واللي عليه دين صاحب الدين يقول له اذا ذهبت لقتال محمد ساقض دينك يقول له طب لو مت ولا يهمك لو مت وراك رجاله مراتك وعيالك كله عليانك مالكش دعوه روح انت قاتل انت تشجعت قريش وخرجت في ذلك الامر حتى وصلت الى العدوه القصوى فكانت تشرف على الوادي والنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في العدوة الدنيا زي كده بالضبط افترضنا دي العدوة القصوى هذا حفة الوادي وده العدوه القصوى عالية كده والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ودي العدوة الدنيا ها؟ وبعدين دي سلاسل البحر ده جبال حول البحر وهنا البحر الأحمر وهذا هو وادي بدر تصورتم المساله المدينة في هذا المكان مكة تحت وهنا أتى جيش قريش جيش قريش أدي مكة دخل كذا ثم دخل الوادي ونزل عند العدوة القصوى المسلمون رأوا جيشا لم يرو عيرا لما انت تكون متهيئ للعير يعني معناه ايه العير حلق حوش المسلمين يحوطوه وحلق من هنا وحل من هنا ويمسكوها ويجيبوها بقى يربطوها في بعضه ويجيبوها للمدينه حاجه سهله بصهم بيتلاقوا جيش قدامهم ادوهم ثلاث اضعاف وجيش في خيل في خيل والخيل ده معناه سلاح الفرسان يعني ايه دبابات ومدرعات تصور ناس معاها خناجر وناس بتحاربهم بالدبابات فسلاح الدبابات المدرعات يسمى بسلاح الفرسان ولم يتغير من سلاح الفرسان إذا المدرعات إلا قريبا إذا المدرعات والمجنزرات والأليات دي كلها سلاح فرسان المسلمين ماشي على رجليهم اذا إذا ما فيش هناك كفاء لا في العدد ولا في المؤنة ونفسيا المسلمين خجل التجاره يحلقوا عليه وياخذوه يغرغروه بالحبل وياخذوه والمشركين طالعين للقتال اذا المسلمين لم يتجهزوا للقتال والمشركون متجهزون للقتال اذا كل الاحوال ما ينفعش زيد على ذلك ان المشركين في العدوى القصوى اعلم من المسلمين وعند اذ تحرك جيش المسلمين إلى الأمام إلى الأمام ونزلوا ذلك الواد حتى اقتربوا من ماء بكر سبحان الله الأرض تحتهم رملية والمشركون الأرض تحتهم أقوى من أرض المسلمين الأرض تحت المشركين أرض جمدة شوي. الأرض تحت المسلمين أرض رملية شوف حكمة ربك العظيم ربنا سبحانه وتعالى يقلل يقل المسلمين في عين المشركين عشان يجر المشركين على قتال المسلمين ثم بعد ذلك يؤيد الله تبارك وتعالى المسلمين بالملائكه مش هذا وبس قبل المعركه ربنا سبحانه وتعالى يرزق المسلمين أمنى نعاس أمنة يناموا ينعسوا الله ده امر عجيب جدا احنا في مخاف والمشارفين أقوى مننا والأمر يعني صعب جدا ومع ذلك الله تبارك وتعالى يضرب بالنوم على المسلمين فينامون فالنوم ده يعطيهم قوة يعطيهم قوة فإن النوم راحة للبدن واطمئنان للفؤاد وتشجيع للمرء على الاقدام والمواصلة مش كده بس ينزل المطر ينزل المطر مطرا طلا خفيفا ليثبت الأقدام تحت المؤمنين حتى إذا جرى المسلمون لا ترتفع الرمال فتدخل في أنفهم فتسكمهم أو تؤذيهم شوف أعد الله تعالى أرض المعركة بما يناسب المسلمين وبما يكون فيه التوفيق والتأييد المسلمين أما الجانب النفسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار الصحابة ما تقولون في ذلك الأمر انتم خرقين للتجارة خرقين لأخذ التجارة تظنونها غنيمة باردة سائغة فوجدتم قريش في حدها وحديدها فما تقولون فقام المهاجرون كأبي بكر وعمر والمقداد فتكلموا بكلام حسن قام المهاجرون فتكلموا بكلام حسن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ايها الناس اشيروا علي يوم ابو بكر يتكلم بكلام حسن يقوم عمر يتكلم بكلام حسن يقوم المقداد فتكلم بكلام حسن والنبي يقول ايها الناس اشيروا علي فيقوم سعد بن معاذ ويقول اني أقول عن الانصار واجيب عنهم بقى كلام الأنصار قال فامض بنا حيث شئت وصل حبل من شئت واخطى حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت فوالله لإن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرنا معك على شاطئ البحر لو سرت بنا الفياف وجاوزت بنا الوديان لسرنا معك دون أن نتلكأ أو نرجع ووالله, ووالله لان استعرضت بنا هذا البحر لقضناه معك البحر على ميمنتهم هناك ثلاث الجبل ورأهم بشرة ساحل البحر الأحمر والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك وتكلم غيره ايضا بكلام حسن اذا وجد النبي عليه الصلاه والسلام ان المسلمين متهيئين نفسيا بما القى الله عز وجل في قلبه من الثبات والصمود وحسن القصد راى حسنا وراى خيرا فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيروا وأبشروا ولا بد للقائد أن يبشر جنوده حتى ولو كانوا من القلة بمكان فإن التبشير من أعظم أسباب الثبات التبشير من أعظم أسباب الثبات وحاجة الإنسان إلى التبشير أعظم من حاجته إلى التنفير ولذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسوله إلى البلاد والأمصار دعاة إلى الله مجاهدين فاتحين كان يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وعندما شق معاد بن جبل على الناس في صلاة العشاء غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديداً وقال إنما بعثتم مبشرين لا منفرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب ورأى أن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعاً مقبلون على الخير صامدون على الخير واثقون بما عند الله تعالى استبشر النبي عليه الصلاة والسلام وأشرق وجهه وقال سيروا وابشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين وإني قد رايت مصارع القوم الله أكبر رأيت مصارع القوم ووعده الله تعالى إحدى الطائفتين لقد فلتت العير إذا لم يبق إلا هذه الرؤوس أن تجتث وهذه الأغنام والغنائم أن تسبى وتنخر ثم يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أراه مصارع القوم أي إن الله تعالى بشره بالنصر وأنه مالك للمؤمنين رقاب المشركين يقطعونها ويأخذونها فلما تراء أي الفريقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش دي مساله مهمه جدا الانسان عندما يلاقي عدوه عليه ان يجار الى الله بالدعاء عليه أن يجار إلى الله تعالى بالدعاء وان يعج به يعج به والا يطمئن الى امكانياته المبديه بل عليه ألا يثق إلا في ربه وبما عند ربه أنه وسلم يلهج بالدعاء فيقول اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها جاءت تحادك طب لماذا قال بفخرها وخيلائه المشركين بعضهم قالوا لبعض احنا جايين من أجل محافظة على العير والعين قد فلتت فلما نلاقي محمدا ومن معه وهم أبناء عمومتنا محمد ونسل ما دولت أريبنا من عائلتنا ومن بلدنا خلاص نرجع فقال عظيمهم وأجهلهم وطاغوت الأمة وطاغوت الأمة أبو جهل والله لا نبرح مكاننا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر وتغني القيان اي نساء ولا نزال كذلك حتى تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ذا الفخر الكبر اذا كل همهم ان هم يظهروا الكبر والقوه استعراض العضلات اذا لابد من سياسه استعراض العضلات حتى العرب كلها تتسامع بان قريش خرجت بقوتها وكسرت محمدا فلا تزال العرب تهاب قريش الله وسلم اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفقرها جاءت تحادك وتعاندك وتحاربك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداء يعني امنحني اكتافهم ورؤوسهم فلا يأتي الغذات إلا ونحن منتصرين ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ في التذلل والتضرع لله بالغ بالغ لما نخلت أمريكا العراق ما رأينا ضباط العراق يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء فكان الجيش الأمريكي في آخر الشارع وهم بيقولهم سنقوم بنسف أمريكا وسنلقن أمريكا وهذه العلوج سنلقنها درسا وبعد ما خلص الصحاف البن بتاعه ركب عرضية ددس سطح عليها ودور جري لم يجأروا إلى الله تعالى بالدعاء لم يجأروا إلى الله تعالى بالدعاء إن أمة لا منصر إلا بالدين فإذا نحينا الدين جانبا ونظرنا إلى أنفسنا ما نصرنا الله عز وجل ولا أيدنا ربنا سبحانه ولذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يديه بالدعاء يبالغ في التذلل لله وتضرع لله ويقول اللهم يا رب انجز لي ما وعدتني اللهم اني أنشلك عهدك وعدك يا سلام شوف النبي صلى الله يعني تشعر قمه تذلل اعدوا يا رب اللهم يعني يا الله فاشتلنا اذات النداء وحطينا الميم بعد الله اللهم اني انشدك والمناشده معنى شده المطالبه انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تهلك هذه العصابه والعصابه هي الجماعه المتالفه عن الخير بخلاف العصبه فإنها الجماعة المتالفه على الشر قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ومن توفيق الله ان الله تعالى سمى الأمم المتحدة بي عصبة الأمم المتحدة لم يسميها بأصابة الأمم المتحدة ولكن قال عصبة لأنهم جماعة من المجرمين ومصاص الدماء وسفك الدماء الإسلام تسفك دماء الإسلام بالآلاف دون أن تتحرك هؤلاء, دون أن يتحرك هؤلاء الناس أما إذا سفك دم كلب واحد من الكفار تحركوا تحركوا وحزنوا فإلى الله تعالى المشتكى اللهم إن تهلك هذه الأصواب لن تعبد في الأرض بعد وكان ذلك في المساء كان ذلك في المساء فلما أصبحوا قلل الله تعالى المسلمين في اعين المشركين عشان المشركين يتجرعوا يقول لك المسلمين شعار صغيرين خطواحنا نتبعهم ونخلص, ونخلص عليهم كما قلل الله تعالى الكفار في اعين المسلمين شوف يبقى الكفار قللوا في أعين المسلمين وقال الله تبارك وتعالى أيضاً المسلمين في أعين كفاه، وذلك ليقضي الله امرا كان مفعولا، كما قال في سوره الأنفال. عدل كل جيش صفوفه، كل جيش بقى صف بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العدوة الدنيا تقدم، وربنا نزل عمو المطر ناموا وبسطم وجمد الأرض تحت رجليهم. المطر نزل على المشركين، الأرض تحتهم. إيه اللي حصل الله بيتعمل الصابون ها طيب المسلمون حاربوا بنظام الصفوف والمشركون حاربوا بنظام العوائل والبطون العوائل والبطون لم تكن لهم قيادة رشيدة أما المسلمون لهم قيادة واحدة تأمر فيأتمر الكل بأمرها وتنهى فينتهي الكل عنها ولذلك هذه القياده ليست كقياده قريش قريش فيها قيادات كثيره فيها ابو جهل وفيها عتب وفي قيادات كثيره وكل واحد راس اما المسلمون لهم راس واحده وهما والنبي صلى الله عليه وسلم الحاجه الثانيه القياده الاسلاميه قاعده في العريش يتبص على سير القتال وسير المعركة ومش لا. بقى بقى تنادي أنت تقدم وانت تعمل لا تقاعد في العريش يدعو الله عز وجل ويستنصر الله يرفع يديه بالدعاء آملا وراجيا ربه أن يعطيه ما وعده ومنح الله تعالى المسلمين أكتاف المشركين وقاتلت الملائكه مع المسلمين الله اكبر اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فقاتلوا الذين فقاتلوا الذين كفروا فقاتلت الملائكه الكفار مع المسلمين فكان ذلك تثبيتا وتاييدا وتوفيقا من الله سبحانه قتل من المشركين سبعون على الكبير كما اسر سبعون ما شاء الله يعني ميه واربعون واحد ما بين قتيل واسير وقتل من المسلمين أربعة عشر رجلا طيب من المشركين مين القتل من المشركين اسمعوا كده بقى صناديق المشركين اللي ربنا سبحانه وتعالى بشر نبيه بمصارعهم أبو جهل فرعون هذه الأمة كما لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيضا من رؤوسهم اميه ابن خالد من أميّة مين اللي كان بيعذب بلال ابن رباح يا إله رأس من رؤوس الكفر وكان شديد الوطاط على المسلمين يعذبهم وينكل بهم سبحان الله ومن أيضا عقبة ابن أبي معيط يا إلهي ومن أيضا النضر ابن الحارف اللي كان بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد شعرا يشبب فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته طيب دقت أعناقهم الأمين أمي والنظر الاثنين دول دقت أعناقهم بعد المعركة على يد المسلمين وسحب المسلمون قتل قريش فرموهم في قليب ببج ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا منصورا مع الاسرى والغنائم فاخاف الله تعالى منه الاعداء ودخل ناس كثير في دين الله عز وجل وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس قائلا استوصوا بالاسرى خيرا هناك مواقف طيبة في هذه الملحمة العظيمة في هذه الملحمة العظيمة التي ينبغي أن نتعلم منها الشجاعة والإقدام البذل والعطاء اتباع الديانة الاستنصار بالله عز وجل الثقة فيما عند الله سبحانه العمل لدين الله عز وجل تحمل المسؤوليه عدم الخوف هذه كلها معاني انظروا إلى بعض المواقف الطيبه لما اقترب عسكر المشركين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وذي مسألة مهمة جدا حتى لو قرأت في كتب الفتوح تجد إن قبل ما تحرك الجيش للقتال كان أمير الجيش يعظ الجيش والعظة تدور في فلك واحد وهو أنه يأمرهم بالثبات ويأمرهم بتقوى الله ويأمرهم بالإقدام وعدم التقهقر، ويبشرهم بالنصر أو الشهادة فكانت هذه العظات مع وجازتها تمثل منهجا تشجيعيا وفرقانا تثبيثيا يقف عليه المسلمون وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وذكرهم بالثبات وبشرهم الجنة لمن قتل في سبيل الله أخرج أحب الصحابة وغمير بن الحمام تمرات من قرنه كان يأكلها كانت معه تمرات يأكلها ويسمع عظه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أثناء سماع العظه لئم حييت حتى اكل تمراتي هذه انها لحياه طويله لو انا لا حييت فضلت حيه لما خلص التمر ديت يا تحيه طويله فرما بهم واخذ سيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه فكان اول قتيل في هذه الغزوه يبقى اول قتيل من المسلمين اسمه ايه عمير رمير وجد الحياة طويلة إذا اكل التمرات فاشتاق الى لقاء الله فذهب فقاتل حتى قتل وهكذا ينبغي ان يكون المسلم فلقاء ربك لا بد فلقاء ربك لا بد كل واحد كل ابن انثى وان طالت سلامته على اله حدباء محموله كل واحد وإن طالت سلامته قوة وعافيه قوة وعافية ومع ذلك سيموت سيموت فلان فكان في مقتبل العمر كان صحة وقوة وعافيه ومع ذلك مات سبحان الله وفلان كان شديد البأس كان طويل العمر كان عظيم الأمل ومع ذلك مات فالموت كأس لابد للناس جميعا أن يشربوه فكلك لابد أن تتجه بقلبك إلى ربك فسار إلى لقائه سار إلى لقائه فانظر الى هذا الصحابي عمير يقول إنها لحياة طويلة إذا أكل هذه التمرات فرمى بهن واخذ سيفه وذهب فقاتل حتى قتل فكان أول قتيل في هذه الغزوة في هناك موقف ايمان اخر بس متعلق بالمولاة الايمانية ممكن واحد يحب واحد تحب ليه شكله جميل لبس مهندم لطيف لطيف وسيم ابنال الصيبين هذه كلها ليست اسباب ان تحبه ولكن ينبغي ان يكون الحب لله والبغض لله ايضا عند ابي داود باسناد حسن أو عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحب في الله والبغض في الله والمولاة الحب والنصرة مذارها على الدين إذا بغي أن تكون المولاة مولاة إيمانية اسمعوا معي هذا الموقف العظيم حتى تعلموا كيف كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يحققون هذه المولاة نسمع ان شاء الله بعد الاذان هذا موقف اخواني موقف الصحابي الجليل مصعب بن عمير موقف مصعب بن عمير ومصعب كان اصغر منكم بكثير يعني مصعب كان مثلا 16 17 سنه وانظروا الى هذا الموقف وهو اول سفير في الاسلام وأول مبتعث من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد بيع العقبة الأولى إلى يثرب كي يسمعهم القرآن ويعلمهم الدين مصعب بن عمير كان له أخ يسمى بأبي عزيز وقع في الأسر طبعاً أول بقى ما أبو عزيز شفقه هو مصعب قال بقى الحمد لله اجالك الفرج نادى عليه يا أخي بينادى عليه ماذا فعل مصعب قال له يا حبيب قلبي تعالى أخذه بالأخبار يعني أنت هو سيب ده دخوية مش حد ينحته فك البتاع ده تعالى ومأخذه من ايده ويطبطب عليه ولا يهمك ولا تسعى بتاع يقول خالص ويأكله أبداً إيه اللي حصل في هذا الموقف اللي حصل عندما رأى مصعب ابن عمير أن أخاه في الأسر مع رجل من الأنصار قال مصعب للأنصاري شد يدك به أربط كويس شد يدك به فإن أخته ذات متع ناس أغنية قد نفلس فقال أبو عزيز هذه وصيتك به يعني ممكن شفتك كان احسن فقال مصعب انه اخي دونك انظروا اذا اخو في الشرك فقال انه على هذا الانصار يقول مصعب على الانصار الذي اسرى اخاه ان هذا الانصاري هو اخي دونك اما انت فلست باخي قال ابو عزيز شوف بقى الاداب الاسلاميه مش اخذوا الاسرى غموهم شون في الحيض ونزل فيهم ضار لما أسلوهم الدماء كانتوا إرفتون وكتبت حربونا وكنت, وكنت تقتلونا ونسيكم بقى ابدا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأسر خيرا شو بقى التزام الصحابة بالجملة النبوية ماذا فعل الصحابة بالأسر المشركين اللي هم قاتلوهم وهجروهم وأخذوا دورهم وأموالهم وحاربوهم في الله ماذا فعل الصحابة بأسراهم من المشركين قال أبو عزيز وكنت مع رهط من الأنصار مجموعة الانصار أسروني كنت معاهم فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز طب خمزة هذه الأيام برضه قيمة علي أوي يعني معاه شكوية رزي ماشي في البلد دلوقتي بخاف أن يخطف بالخبز الذي معه فكانوا إذا قدموا طعاما خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا يا إلهي هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصحابة ابدا تتوجيه عام أمر عام يجيش المسلمين الصوص بالأسر خيرا خلاص الصوص خير بأنتهت فكانوا يقصوهم بأفضل الطعام وأجوده ويقول ما وقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحن به يعني يؤثروا الأسير على أنفسهم منذ الطعام يؤثرون الأسير على أنفسهم في الطعام امتثالا لتوجيه رسول الله صلى الله وسلم أبو عزيز قال ليه فاستحي اكسف فانا اسير وكنت دلوقتي كنت بحاربهم بالسيف ويكرمون الاكرام ده يعني مقابله الحرب الاكرام فاستحي منهم فاردها على أحدهم فيردها علي ما يمسوها مش يقول خلاص انا عزمت علي بقى خلاص مش عاوز أكلها وانت حور ما يعملش الكلام فيردها حتى أكلها اذا ده ما شاء الله مواقف عظيمه تدل على الموالاة من جانب تدل على ابتثال الصحابة للتوجيهات النبوية من جانب يدل على أدب الصحابة الصحابة النفصلة أدبهم ورباهم تربية عالية تربية عالية جدا حتى في أشد المواقف وأحلاكها في ساحات الوغى من الأمور العظيمة وبين سيكون الختام في هذا المجلس وسنرجع إن شاء الله إجابات الأسلة في المجلس آخر. الارتباط بموعد هام بعد الصلاة مباشرة من الأمور العظيمة في هذه السنة فرض صوم رمضان إذا رمضان اتفرض سنة كان اثنين هجرية ورؤية عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأذان في منامه إذا الأذان رؤيا في السنة الثانية من هجرة عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقنه بلالا. يبقى امره صلى ان يلقن عبد الله المزيد بلالا الاذان لانه كان اندى منه صوتا وفيه في هذه السنه صرف الله تبارك وتعالى القبلة الى الكعبة وكانت قبل الى بيت المقدس القبلة صرفت إلى بيت الحرام في السنة الثانية من الهجرة وفيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته إلى ابن عمه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما إذن هذه كل أحداث حدثت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك أحداث جسام ولكنها حدثت في السنة الثالثة وهذه الأحداث كان اليهود طرفا فيها كان اليهود طرفا فيها هذه الأحداث إن شاء الله سنجعلها في المجلس القادم يسر الله تعالى إتمامه على خير وتوفيق منه وعلى بركة منكم وتيسير منكم فالله تعالى أسأل أن يجعل هذه الدقائق والثواني في ميزان حسناتنا جميعا الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا الخير وأن يصرفنا عن الشر وأن يسددنا إلى البر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا